نَسْخِيكُمْ إِنَّا فِي بُطُونِهِنَّ مِنْ دُونِ صَرْفٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِدًا للشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَحْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّبِيِّ نَحْلِ انِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ فَمَكُنِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا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 فَمَنِ الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَضِّي رِزْقِهِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَأَتَيْنَا عَنَّتِ اللَّهَ يَجْحَدُونَ